يقول أسس هذا المسجد للبكاء والخشوع مؤسسة للنزهات والتصوير أفتيني يا أيها الأمين وياك من التهوير والتبريد يا يا أخي المسجد على كل حال أسس للخير والدين يسر ما نبرد لكن الصحابة كانوا يناموا في المسجد إذا احتاج الإنسان ينام في المسجد وإذا احتاج أن يأكل في المسجد وإذا احتاج أن يعقد في المسجد لكن المساجد بنيت لطاعة الله والرجل اللي بال قالوا المساجد لا, لا تصلح للقاذورات القاذورات لا تصلح في المسجد لكن نحقق القاذورة فنبعدها من المسجد والأشياء المباحة نفعلها في المسجد والأشياء المامور بها ولا نت يعني نتشنج ولا نبرر أيضا الحرام ولا الشيء الذي لا يجوز لكن الرفق ما كان الرفق في شيء إلا زانة الآن بعض الناس يقول لك أقفل الجوال طيب واحد جاء ولا يعرف الطريق ولا يعرف شيء ومعها أسرة ومعها أطفال إذا قفل الجوال من أين يهتدي لهؤلاء لكن يمكن أن يجعل الجوال على الهزازة وعلى الصامت أو لا يجعله على صوت يزعي فلازم أن يعني نعلم أن ديننا دين يسر لا نشدد على الناس ولا نبيح الحرام في فرق بين الحلال وبين الحرام وبين ذلك لما أراد أن يضرب جاءها بقوي قال له لا جاءها بضعيف قال له لا بين هذا أيها لما قال وليشت علابهما طائفة جاءها قال أنا الله لا يريدني أقتلها يريدني أؤدبها فلذلك لا بدنا نعرف الدين وسر ولذلك من بين فرطين ودمين لبنا خالصا هو ضد تشدد اليهود وضد تسيب النصارى اليهود كان واحد إذا تنجس ثوبه يقتمه إذا عمل معصية يقتل نفسه النصارى ما عندهم مكافأة بس السماح السماح الدين أباح لك السماح والمكافأة وأباح لك إذا تنجس ثوبك إيش؟ تغسله ومن تاب تاب الله عليه اذا الدين دين يسر فلا نتشدد ولا إيش ولا نتسيب وسط فما أباحه الله نعمله وما حرمه نجتنبه نعم جزاك الله خير يقول المدينة في زمن عمر كانت هي عاصمة الإسلام والآن ليس كذلك على كل حال نرجو الله تعالى أن يوحد صفوف المسلمين وأن يقوي شوكتهم وأن يحبب إلينا وإليهم الإيمان ويزينه في قلوبنا وقلوبهم نحن الآن مشكلتنا مشكلة الامه المسلمه أنها لا تقوم بالأسباب الدنيا قانون ايش المعاوضه الكفار علموا من ظاهر الحياه الدنيا قيمة العقول فيبذلون في العقول المسلمون يزهدون في العقول علم من الله الحياة الدنيا قيمة الاستشارة فهم شيء يعتنون به الاستشارة لذلك هم اقوياء والمسلمون ضعاف لأنهم أخذوا بأسباب القوة يشترون العقول المسلمون يزهدون في العقول يهتمون بالاستشارة يهتمون بالإبداع يهتمون بالعلم يبذلون في العلم المسلمون يزهدون زهد زهد سوى تقويض ولذلك باختصار أكبر مشكلة عيش الأمة أوامر معطلة ونواهي منتهكة هذا الذي قوض العالم الإسلام أوامر معطلة أعدوا كونوا مع الصادقين اذبتوا اذكروا الله تعاونوا أوامر معطلة نواهي منتهكة ولا تنازعوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم لا تقربوا الزنا أوامر معطله ونواهي منتهكه هي التي سب وصلت الامه الى الضعف وتسلط الاعداء ان الله لا يغير ما بقوم اذا نحن في حاجه ماسه الى عقلاء يفعلوا هذه الاوامر تفعل تحيا هذه النواهي يبتعد عنها يعني يكون فيه تعاون بين المسلمين وتعاونوا ما يكون في اختلاف بين المسلمين لأن الاختلاف بين المسلمين على طول يأتي الفشل ولا تنازع الفع على طول مباشره إذا جاء النزاع جاء الفشل اذا حرية الأمة أن تأخذ بمصالحها وأن تقوم بالأسباب وتشتري العقول وتهتم بالمصانع وتهتم بالاستشارة وتهتم بالأذكياء وتعدهم إعداد يكونوا ينتجون إنتاج كبير لذلك سبحان الله العظيم ولم أرى في عيوب الناس عيما كنقص القادرين على التمام يقول التجارة بالقصد حلال أو يجوز يجوز إذا كان بطريق مباحة يجوز بيع نجوم يجوز يقول هل يمكن التحليل من يمين الطلاق الطلاق عند القاضي الطلاق لا فتوى فيه وإنما هو بين اثنين فيذهب بالمطلق أو الحالف للقاضي ويبين له الطلاق إذا كان بي بي بالتحريم هذا ظهر فيه أنه ظهار إذا قال علي رهر أمي أو علي حراب الجمهور يقول هذا ظهار يكفر عنه أما إذا كان بالطلاق هذا يذهب إلى القاضي والقاضي يقول له الحكم التجارة في وقت الجمعة لا تجوز إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودار البيع وهل البيع فاسد أو غير فاسد أقوال للعلماء لكن إذا نادى المنادي للصلاة تتوقف التجارة والبيع حتى يصلي الإمام فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض قال بعض العلماء البيع بعد الجمعة مبارك لأن الله قال وابتغوا من فضل الله أما بعد الأذان فلا يقول التهادي النساء لذهب يجوز تهادوا تحابوا أيوة لكن يجوز أن تهدي هذه لهذه ومن عمل لكم معروفا فكافئوا ويجوز التهادي لكن البيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا بشرطين التساوي والتقابض فإذا اختلفت الأجناس كان ذهب بفضة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيده إذن الذهب وارش الواحد بالواحد لا بد فيه من شرطين التساوي والتقابض فإذا اختلفوا لا بد من التقابض ولا يلزم التساوي ولذلك لا ينبغي لأي مسلم أن يشتري ذهبا أو فضة بدين إذا أراد أن يشتري الذهب ياخذ النقود ويشتري نقدا لا يصلح شراء الذهب والفضه بالدين. وما يفعله كثير من أصحاب التجار ويشتري من صاحب المصنع بالدين هذا خلاف هذا لا يجوز الاسف خلال ينبغي أن نتقي الله ونعمل بطاعة الله لأن هذا يبارك لنا في تجارتنا وفي اعمالنا وفي أموالنا وفي أولادنا لأن من يتقي الله يجعل له مخرجا والمعاصي تسبب زوال النعم ونزع البركة من العمر والمال والولد فنتق الله ونعمل بطاعة الله ونعلم شروط صحة البيع وحرمته ونبيع بالحلال حتى يبارك لنا في تجارتنا يقول بعض الأئمة في صلاة الجهر يتمهل في القراءة وإذا أسر فإنه يسرع لدرجة أن المأموم لا يتمكن من قراءة الفاتحة ينبغي للإمام ان يجعل قراءته في السر والعلن قريب من بعض فلا يسرع ولا يبطئ ومن صلى بالناس فليخفف الامام لازم التخفيف ايها الناس ان فيكم الضعيفه والمريضه ولا الحاجه فمن صلى بالناس فليخفف لكن الذي يصلي بسبح وبها لتاكا حديث الغاشية في الفجر هذا خفف لأن التخفيف منضبط الذي يصلي مثلا بصفحة أو بصفحتين في الفجر هذا خفف ما طول أيها الناس إن فيكم الضعيف والمريض ولا الحاجة فمن صلى بالناس فليخفف ومن صلى لنفسه فهو إن اراد أن يخفف وإن أراد أن يطيل لكن من يصلي بالمسلمين وبالاخص في الأماكن التي يكون فيها المسجد فيه آلاف الناس هذا يخفف لكن التخفيف منضبط فإذا قرأ بقصار السور في الفجر لا يقال إنه لم يخفف يقول رجل تزوج ليكمل دينه وصاح وتزوج بالدين ثم دخل دخله صاحب الدين السجن فهل يجوز اخراج الزكاة عليه نعم الفقير من المسلمين يجوز خراج الزكاة عليه إنما الصدقات للفقراء والمساكين هذا بالأصل والباقي التي الذي فيهم العاملين عليها لأجل عمله والمؤلف قلوبهم لأجل تأليفهم والباقي للأمور أما الزكاة أصلها للفقراء والمساكين صدقة تأخذهم من أغنيائهم فترد على فقرائهم الزكاة أصلها للفقراء والمساكين أما الباقي فهي لهم عرض للعرض الذي جاءهم أما أي مسلم فقير فهو يستحق الزكاة إلا إذا كان أبا لك أو ابنا أو زوجة لا الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع ولا للزوجة وإنما تعطى للناس أبناء العم والإخوان الذين لا تلزمك نفقتهم ما حكم التسبيح على السبحة؟ التسبيح طيب في كل شيء، لكن الأفضل في الأصابع. تأتي فيها نور يوم القيامة. شوف أصابع هذه يسبح الواحد فيه ولو سبح في أي شيء الأمر سهل، لكن ما هو لازم؟ تعمل السبحة أنها سنة وإن ما عنده سبحة مبتدع هذا بدع. لكن تسبح بأي شيء، لكن الأفضل في الأصابع. قال من قال سبحان الله وبحمده مئة مره غفرت ثنوبه ولو كانت مثل زبد البحر فالذي يشق عليه في الأصابع لو يسبح الأمر سهل لكن في الأصابع أفضل لكن لا يأخذها أنها سنة يأخذها أنها إيش من هذه آلة يعد بها أنها جائزة أما الذي يعملها السنه هذه مشكلة رفع اليدين في الدعاء رفع اليدين في الدعاء لا ضير فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال لا ترفعوا إلا في هذا المحل فهو جائز ولكن الاولى أن يرفع الإنسان في المكان الذي رفع فيه والأماكن الذي لم يرونه رفع فيها لا يرفع فيها لكن لا يقرف اليدين لأن البدع إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق وما دام نبينا صلى الله عليه وسلم رفع يديه ولم يقل لا تفعلوا فأقل ما فيه الجواز لكن الأفضل أن نرفع في المكان الذي رفع فيه وأن لا نرفع في الأماكن الذي لم يرفع فيها حمل المحفظة والإنسان لابس الاحرام، إذا كان فيها زادك الأمر سهل ان شاء الله المرأة جرت للعمرة وهي في إيش؟ في العدة مع عموم أهل عليها شيء المعتدة الأولى أنها تجلس حتى تنتهي العدة وبالأخص الوفاة فإذا اعتمرت إن شاء الله عمرتها صحيحة لكن أخاف عليها من الإذن نعم تجلس حتى تنتهي العدة حتى يبلغ الكتاب وأجله ما معنى الإلحاد في المسجد الحرام هل المقصود مكة فقط أو المساجد هل ترك النهي على المنكر من الإلحاد هل تخطي رقاب الناس من الإلحاد الإلحاد هو الميل عن الشرع ومن يرجيه بالحاد واللحد هو الميل والشق في القبر ولكن دائما يقال الإلحاد للكبائر والإنسان ينبغي أن يبتعد عن المعاصي جميعها وبالأخص في المسجد الحرام هل أي صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة أم صلاة الفريضة فقط الذي يظهر أن النوافل في البيوت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، فاما أن النوافل لا تضاعف في المساجد، وإذا كانت تضاعف في المساجد فهي في البيوت أفضل، إذن على كل حال الصلاة في البيت النافلة أفضل، أفضل لأنها لا تضاعف أو إذا كانت تضاعف في المسجد فهي في البيت أفضل، إذن ينبغي أن نصلي النوافل في بيوتنا. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في هذا المسجد وسبب ورود هذا الحديث التراويح أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فصلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة وسبب ورود الحديث التراويح إذن صلوات النوافل في البيوت أفضل نعم هذا الذي يظهر والله أعلم نعم هل يجوز أن تحج امراه مع ابنها عمره ثمانية عشر سنة محرم؟ نعم يجوز وهو رجل بالغ. ما صحه الحديث أمرت أن لا كف ثوبا في الصلاة. لا أعرفه لكن نهى عن الكف القبض قيل قبض الشعر والثياب في الصلاة ولا أعرف درجة هذا ومرت بعدين يقول وحديث رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي لا أعرف هذا ورجب لا يصح فيه شعبان كل ما ورد من الأحديث في شعبان لا يصح وللحافظ من حجر رسالة في ذلك وشعبان كان أكثر الشهور بعد رمضان يصومه نبينا كان يصوم شعبان كله أي أغلبه ما حكموا ايش هذا المهم هذا يقول ما حكموا مسح اليدين على الوجه ورد حديث فيه لا يثبت وقال الحافظ بن حجر النصالح للاحتجاج والمحقق يقول لا يثبت نعم بعد الدعاء بعد ان يرفعهم يقول يمسح بهم وجهه الحافظ بن حجر قال النصالح والمحققون يقول لا يثبت تقول هل نجد ألف صلاة إذا صلينا في الحرم خارج الحرم هكذا يقول المحققون إيه. في هذا الاستغاثة بغير الله لا يجوز أن يستغاث الله بالله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله ودعاء غير الله مثل أن يقول أن غير الله يخلق الجبل ولذلك الله بين هذا ووضحه في سورة النمل قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاء الله خلونا ما تشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق لا تباجع ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي مع الله بلهم قوم يعدلون أمن أم جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أي لا مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ثم قال وهو محل الشهد امن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض هذه الثلاثة يطلبها الخلق من الأولياء إجابة المضطر وكشف السوء وجعلكم خلفاء في الأرض وبعدها قال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره اذا هذا يعجاز في القرآن حيث اتبع أن من يجيب المضطر بقليلا ما تذكرون لأنك إذا قلت من خلق الجبل يقول الله من خلق البحر الله من يجيب المضطر كل بلد له أولياؤه كل بلد فيه أولياء سيد السيد إحراس هو العيدروس أو البليروي أو البدوي كل بلد له أوليائه من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء المرض ويجعلكم خلفاء يعطيك الوظيفة ويعطيك الجاه أي لا مع الله ثم قال قليلا ما تذكروا قليلا ما تنتبهون حيث تفرقون بين هذا وهذا والكل خالص لله إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله أما الذين يذهبون للقبور ويسألون منهم الحوائج فهذا عمل شنيع وخطر جسيم والله قال لأصحابه قليلا ما تذكروا حيث تدعون غير الله وتقولون إن الله هو اليخلق وكل هذا خالص لله نرجو الله أن يرينا الحق حقا نكتفي بهذا والسلام عليكم ورحمة الله